يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِي نَاء إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ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 وما تفرقو إلا من بعد ما جاءه العلم دويا بينهم ولو لا كلمة سبقت من وَبِك إلَى أَجَلٍ مُسَمَّلَ قُضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْدَمْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كفير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 ويحلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابل للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شور بينه ومما رزقناهم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 تصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبلغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن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 وَتَرَا هُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيءٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنافا ويجعل من يشاء عقيما إن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 وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وان 119. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 110. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 111. ألا إلى الله تصير الأمم